لا أحد ينقض الغرفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمي الأمين محمد بن عبد الله إمام المرسلين سيد الخلق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أحبة في الحلقة الثانية من سلسلة كيف تتصرف إذا وقعت أسيرة تحدثنا في الحلقة الأولى عن الأسرى وواجبنا تجاههم وتحدثنا كذلك عن بعض تصرفات السلف رضي الله عنهم وبعض تبعين في نجدة الأسارى والصراع والمصارعة لفكاك أسرهم وبينا أن فكاك الأسرى وكما هو معروف لدى الناس المسلمين الموحدين هو فرض على هذه الأمة فرض كفاية إذا قامت به جماعة من المسلمين سقط عن باقي هذه الأمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسعون في فكاك أسر إخوانهم ونسأله جل في علاه أن يفك أسر علمائنا الموحدين من سجون الطواغيت وأن يفك أسر المجاهدين وأسر المسلمين الموحدين أينما كانوا وَأَنَمَا حَلُّوا بِفَضْلِهِ وَمِنَّتِهِ قبل كل شيء هناك ما يجب الإشارة إليه ولابد من الخوض في هذا الحديث وهو أولى من كل الأمور التي سنخوض فيها كما بعد نحن نعلم أن عقيدة أهل سنة والجماعة هي عقيدة التوكل على الله سبحانه وتعالى وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عقلها وتوكل اي الاخذ بالاسباب ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ويقول جلتي علا وما اصاب من مصيبة الا باذن الله ورسول صلى الله عليه وسلم قد علم هذه الامة وخاطبنا وقال واعلم أنما ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك في حديثه صلى الله عليه وسلم وكذلك ما تعلمناه من هذه النبوة ومن حديثه عليه الصلاة والسلام أنه قال اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وقال كذلك صلى الله عليه وسلم إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وكذلك الله سبحانه وتعالى خاطبنا في قرآنه الكريم وأمرنا بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا وفي كل أمورنا وفي كل شيء وقال جل في علاه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكذلك بين لنا جل في علاه أن هناك من يتربص بهذه الأمة ومن يتربص بالأنبياء ومن يتربص بالمسلمين ويناصبهم العداء وقال جل في علاه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ثم علمنا جل في علاه في سيرة الناس الذين سبقون وسيرة الانبياء والصالحين واخبرنا عن ال... الشباب الذين سكنوا في الكهف والذين كانوا يتخطون عن قومهم وقال جل في علاه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد وهذا عندما ذهب احدهم الى السوق الى السوق ليشتري بعض الطعام باهل الكهف والله سبحانه وتعالى يقول وَالذِّينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً فَيَقُولُ جَلَّ فِي عُلَاهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثِبَاطٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا خُذُوا حِذْرَكُمْ أي وجب على كل إنسان منا مسلم واحد أن يأخذ حذره وأن يتقى الله سبحانه وتعالى أينما كان ويقول جل في علاه يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون وكما قال وكذلك يقول جل في علاه وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا كذلك كثير من الأمور التي لو اتبعناها ومشينا على هديها لارتبعنا ترتحنا كثيرا من بعض المشاكل التي تواجهنا ولا كان أفضل وخيرا لنا في حياتنا منه قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فيقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقيل كذلك وقال صلى الله عليه وسلم كتاب المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع يعني أن يتجادب الإنسان الحديث في اللغو والثرثرة في أمور يعني هو بغنى عنها تجر عليه المصائب أو تجر على المسلمين المشاكل ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حسنه بعض العلماء استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكثمان وكذلك ما عرفناه من السيرة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يجتمع مع الصحابة في المرحلة المكية في بيت ابن أبي الأرقم سنين طوال ولم يكن يشعر بهم أحد من سكان مكة وكيف أنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وكان يسير ليلا ويستخفي في النهار وكان كان يسلك طريقا غير الطريق التي كانت معروفة وكان هناك من يرعى بالغنم حلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخفي آثارهم وكذلك علمنا من غزوة الأحزاب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل حذيفة بن اليمان وكان يستطلع للنبي وللمسلمين ولجيشهم أمور الكفار ومجتمع عليه الأحزاب وكذلك نعلم قصة نوعيم بن مسعود رضي الله عنه كيف دخل بينهم وكيف كان مخدنا لهم وكيف استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الخلافة يدب بينهم مما أدى إلى انسحاب بعض الأحزاب التي كانت تحاصر المدينة. إذا أردنا أن نتكلم في في الدلائل على وجب أخذ الحذر وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكلام سيطول وإننا سنؤلف في هذا الكتب الطوال. ولكننا نريد أن نأخذ بعض الكلمات وبعض النقاط حتى نستطيع أن نستخلص منها العبر وأن تكون نبراس لنا في حياتنا. قبل كل شيء أحبه أريد أن لا يكون في هذا الكلام الذي سنسرده تطبيطا للناس ولا تطبيطا لعزيمة المجاهد ولا تطبيطا للأخ المسلم ولكن قبل كل شيء قبل كل شيء على الإنسان منا. أن يعلم ما هو موقعه في سلم الجهاد أو في سلم الإيمان أو موقعه بالذات في هذا الطريق هل أنت حقا مجاهد هل أنت مسلم موحد ليس لك علاقة فيما يدور حولك ما هو موقعك قليت الشيطان ويشهد على إنسان من ثم يكون هذا الإنسان يظن نفسه في خطر عظيم وأنه ربما يتكلم في برنامج أو ربما قد كتب كتابا أو ألف مؤلفة صغيرة ثم تجده يخاف ولا ينام الليل ولا ينام النهار يجتهد الشيطان عليه ويوحي إليه بأنه شخصية مهمة والله المستعان فتجده يتخبط نحن نتكلم بهذا الكلام لأجل المجاهدين والذين يفعلون والذين هم والذين دائما نستخدم يعني يقومون بأعباء هذه الأمة الذين يعملوا وأعمالهم ظاهرة على الميدان ويصيبون الأعداء في مقتل وليس لكل مسلم يعني أن يجعل الشيطان على رخذه الحذر واجب ليس فقط على المجاهدين ولكن على جميع المسلمين وليعلم الله وليعلم الناس جميعا والمسلمين الموحدين أن الله سبحانه وتعالى بيده كل الأمور وهو الذي علاه يقدر الأمور كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء فأول قاعدة وأول أمر لا بد من الإشارة عليه ولا بد من الإشارة إليه هو القاعدة الذهبية التي تقول قلوه صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فاستعنت فاستعن بالله فاستوكلت فتوكل على الله الى اخر الحديث احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وقد قيل كذلك ما خاب من استخار وما ضل من استشار فالاستخاره كذلك ايضا أساسية قبل التصرف في جزئيات الامور يعني انت مقدم على عمل ما يخدمه هذه الأمة يخدم الإسلام والمسلمين تصلي صلاة الاستخارة تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتعلم يقينا أن الله جل في علاه مطلع عليك يعرف ما في سريرتك ويعرف ما ينطوي عليه هذا الأمر كله والاستخارة من أهم هذه الاشياء ثم الاستشارة والاستشارة لابد أن تكون لأهل الحل والربط، أي لمن يعرف في هذه الأمور أن تستشير الطبيب وكما يقال في المثل اسأل مجرب ولا تسأل طبيب أي أن ترحث عن هذه العلة وتعرف من لديه الدواء المناسب لها فتسأله وتستشيره بعد السخارة الله سبحانه وتعالى هناك نقطة لابد من الإشارة إليها بعض الناس وهذا ربما حدث, حدث وسمعنا به يصلي صلاة الاستخارة هل يذهب إلى الجهاد أم لا يعني هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى قد مع عليه وفهم الإيمان والرجل رأى هذه المصائب التي تتوالى على هذه الأمة وعلم أن الجهاد فرض عين علم أن الجهاد الآن فرض عين على كل مسلم قادر فقال أريد أن أثر للجهاد فصلى صلاة السخارة هذه الأمور لا يصلى فيها صلاة السخارة لأنها فروض فرض عينية ليس فيها استشارة وليس فيها طاعة لمن هو أكبر منك وليس فيها طاعة لمن ينهاك عن هذه الأمور فهي طاعات وعبادات تقدمها لله سبحانه وتعالى وهي فرض عين عليك إن لم تفعلها فأنت آثم وما لم يذهب للجهاد وهو قادر فهو مرتكب كبيرة أو كما قال العلماء والاستخارة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن فكان رسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه على السخارة كما يعلم السورة من القرآن يقول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم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 أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدرني الخير حيث كان ثم رضني به إذا لابد من حفظ دعاء الاستخارة وأن الاستخيرة الله سبحانه وتعالى في كل أمور حياتنا والله سبحانه وتعالى يقول وشاورهم كل أمر هذا بعد أن نصل الاستخارة أن نشاور كما قلنا من أهل الاختصاص في هذا الأمر الذي ننوي عمله والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا من أبواب الرزق تقوى الله سبحانه وتعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى هي مخرج لك من كل الأزمات التي تمر بها وت... و... ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ان تصدق الله يصدق كذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي سنة نسائي أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له لأن هذا يعني لم يكن معهم في هذه الغزوة هذا الصحابي وكان يرعى ظهرهم فلما جاءهم دفعوا إليه فقال ما هذا قالوا قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى إلىها هنا وأشار إلى حلقه ولكني اتبعتك على أن أرمى إلىها هنا بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو وهو قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك هنيئا له هنيئا له إذا نستفيد من هذه القصة أن الرجل كان صادقا وكان مخلصا نيته لله سبحانه وتعالى في عبادته وفي هذا الإيمان ثم نعود إلى القصة نفسها ونقول أنه كان يرعى ظهرهم عندما خرج الصحابة إلى غزة خيبر كان هذا الرجل يرعى ظهرهم ما معنى يرعى ظهرهم أي كان له كذلك واجب يؤديه في ظهر المسلمين ربما حمايتهم ربما كان يرعى الأغنام في أثر مسير الجيش حتى يخفي أثارهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزواته يعني يتوجه إلى مناطق غير المقصودة ثم يلتفت ويرجع إليها وكان يوري بغزواته كما نقل لنا وكما نعلم ولذلك لابد من أغذر الحيطة والحذر ثم إن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه صدق الله سبحانه وتعالى مخلصا وطلب الشهادة فرزقه الله سبحانه وتعالى إياها فلذلك عندما تدعو يا أخي الحبيب عندما تدعو يا أخي الفاضل عندما تدعو فادعوا الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة الله سبحانه وتعالى ونحن نارفق إليه من حبل الوريد اعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وأنه لا مغيث لك من هذه الأمور إلا تقواك لله سبحانه وتعالى واعلم أن هذه المصائب وربما الابتلاءات التي تنزل عليك ربما تكون بل ليس ربما بل تجزم بأنها, بأنها تكفر عن ذنوبك وبأنها ترفعك مقاما أعلى في الجنة وإن الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم درجات ونحن نعلم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال ما من شوكة تصيب, تصيب المؤمنة فما دونها إلا كفر الله عنه بها سيئاته فلذلك وجب على الإنسان على الإنسان الصبر وعليه أن يتوقتل على الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء وإذا دعوت الله سبحانه وتعالى فاسأله دائما بسمه الأعظم ودعه كيفما شئت ولكن بإخلاص ويقين وقيل بسم الله الأعظم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أحدهم يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال لقد تعى الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وكذلك نعلم من قصص الأنبياء الصادقين أو من الأنبياء السابقين الذين كان نبينا صلى الله عليه وسلم يونس عندما كان أسيرا في بطن, الحد في بطن الحوت ودع الله سبحانه وتعالى مخلصا وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا بد للإنسان المسلم أن يلزم الاستغفار لوصية النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ورسقه من حيث لا يحتسب الآن سنبدأ بالمادة ربما الجافة نتكلم اليوم عن أنواع الاعتقال سنتكلم في هذه الحلقة عن أنواع الاعتقال ثم نتكلم في وصول المعتقل إلى السجون وما يدري هناك من تحقيق هناك معلومات تجمع عن الشخص المراد اعتقاله وتدرس وبناء على هذا الأمر يتقرر اعتقاله أم لا ولهذه الاعتقالات أسباب رئيسية ثلاث اولا اعتقال مستهدف وهو ينقسم كذلك الى اربعة امور الاعتقال من اجل التحقيق او اعتقال احترازي او اعتقال للابتزاز الاعتقال من اجل التحقيق يكون لأسباب التالية اعتقال المتهمين الذين تكون اسماعهم منتصص بقضية تحقق أجهزة العدو نحن الآن نتكلم يا أحبة عن المجاهدين وهذه الدراسات كانت قد خلص إليها بعض أهلنا في في فلسطين وكانوا قد حرروها وكتبوها حتى يستفيد المجاهدون منها في مقاومتهم وفي نضالهم وفي جهادهم ضد الكيان الصهيوني لذلك ربما أترد بعض الألفاظ التي ما يراد منها إلا الكفار والصليبيين والصهيونيين والطرف الآخر هم المجاهدون طبعا هذه الأمور ربما يعلمها الكثير من الناس ولكننا نتكلم فيها حتى تكون مواد مسجلة لأن والله لأنه في هذه الأيام التي نعيشها والله المستعان عزف كثير من الناس عن القراءة ربما تكون هذه المادة مادة مسجلة يضعها الأخ يسمعها وهو سائر في طريقه وهو يركب حافلة للتنقل أو غيرها ويستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى إذن نقول أنواع الاعتقال الاعتقال من أجه التحقيق وهي اعتقال المتهمين والذين تكون أسمعهم منتصقة بقضية ما ثانيا اعتقال المشتبه بهم للحصول على معلومات عن المعتقل نفسه وعن تنظيمه وعن العاملين معه الاعتقال الاحترازي هذا الصف الثاني يكون هذا الاعتقال بأسر القيادات والكوادر والعناصر الناشطة وذوي الأسبقيات وغالبا ما تكون هذه الاعتقالات في المناسبات الوطنية وعند وجود نية للعدو للقيام بعمل استفسازي ولهذا النوع من الاعتقال عدة أسباب أو عدة أمور منها إطاعات إضعاف المقاومة بعزل كوادرها وأفرادها وتحجيم نشاطاتهم ثانيا قطع الاتصالات بين أفراد المقاومة ثالثا إبعاد الكوادر والقيادات النشطة ليحل محلها أشخاص يريدون السلم مع العدو أو يريدهم العدو سواء كانوا عملاء أو معتدلين أو لهم الكفاءة في إدارة العمل رابعا التضييق على المطاردين ومحاصرتهم وذلك بتقليل أنصارهم التقليل من البيوت التي تؤويهم وتساعدهم هذا الأمر يا لا لابد أن أن أخذه بعين الاعتبار وأن نمر عليه هكذا أي نحن نعلم أن هناك الكثير من الرموز الإسلامية والكثير من الناس الذين على خير ومن العلماء الصادعين بالحق الذين نحسبهم والله حسيبهم وضعوا في السجون لا شيء لا يوجد هناك تهم هؤلاء الناس حتى ربما كانوا لا يملكون سلاحا للدفاع عن أنفسهم يعني سلاحا شخصيا أو لم يكن لديهم مخطط أو كما يقال كما يتقول أنظمة التواغيط أنهم لم يتورطوا بتخطيط ولكن يتم اعتقالهم للتضييق على التنظيمات الجهادية والتضييق على, المحاص... على المضاردين وكذلك لإبعادهم وهو الأمر الأهم لإبعاد هذه الكوادر والقيادات النشطة ليحل محلها أشخاص يعني يكونون والعياذ بالله ربما عملاء وربما يقولون معتدلين طبعا كلمة اعتدال هذه بين قوسين التي يريدونها هم وكذلك للتقليل من البيوت التي تؤوي هؤلاء الناس وتساعدهم يعني المطاردين يحاصرونهم نحن قلنا أن المجاهدين وأن من يتصرف في هذه الأمور لابد عليه أن يتصرف بفضل قاعدة شعبية أن يكون الإيمان في قلبه وأن يكون الدعوة محمولة على كتفه مثل ما يحمل السلاح أن يدعو بهذه الدعوة بين الناس وأن يتخذ من هؤلاء الناس وهؤلاء الشعوب بل القاعدة الشعبية هي المحور الأساس في تحرك المجاهدين وفي عملهم فليس فليست مطالب المجاهدين فقط إقامة حكومة فليس مطلبهم دنوي ولكن مطلبهم إنقاذ هؤلاء الناس والسير بهؤلاء الناس نحو بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى فلذلك تجد أن هؤلاء التوغيط قد اجتهدوا باحتقال الكوادر وباحتقال العلماء الموحدين لا لشيء إلا لأنهم ربما صدعوا فقط بكلمة الحق نسأل الله العلي العظيم أن يفك أسرى العلماء المعتقلين نسأل الله العلي العظيم أن يخلفهم في أهلهم خيرا هناك اعتقال آخر يسمى الاعتقال الابتزازي. يتم اعتقال أشخاص بدون تهمة واضحة ويكون الغاية منه ابتزازهم أو الضغط عليهم أو على أقربائهم ومن أسباب هذا الاعتقال تجنيد المعتقل نفسه يعني يعتقلون واحد الناس حتى يجندوه يعني يصبح معهم مثلا في المخابرات أو غيرها ثانيا تجنيد قريب له كالأبي أو الأم أو الأخ أو الأخت إلى آخره أحيانا قد يكون إنسان يقع في الأس ثم تأتي أخته تزوره أو أخاه او عمه ولنقول يعني اقرب الناس الى اجهزة المخابرات لم تستطع ان تضغط على هذا الشخص المأسور وان تجنده في صفها ولكنها قد تستغل عاطفة هذا القريب التي يتي لزيارته فيجندونه حتى يهموه انه بالتجند معهم سينقذ قريبه المأسور وغيره من هذه الامور ثالثا الضغط على قريب المعتقل كي يعترف. وقد مارس جند الطواغيث كذلك أبشع الأمور وأبشع الأساليب في الضغط على المعتقلين وهذا لا نقول في الكيان الصهيوني بل هو حادث كذلك وحدث في بعض الدول التي يدعي حكامها أنهم يحكمون بالإسلام وأنهم ضغطوا على المعتقلين بتهديدهم باقتصاد أعراضهم وبتهديدهم بامور يصح الإنسان عن ذكرها بل وصلت بهم الجرأة لأن يعني يهدد الشخص بعرضه وأن ينتهك عرضه والله المستعان على كل على كل حاولنا صلى الله عليه العظيم أن يفرغ على قلوب المسرعين إنما كانوا صبرا وأن يربط على قلوبهم رابعا الضغط على المطارد كي يسلم نفسه يعني أحيانا يعتقلون أخاً لرجل مطارد يعتقلون أباه يعتقلون أمه يضعونها في السجن حتى يسلم هذا المطارد نفسه خامسا الضغط على المعتقل كي يسلمهم بعض الأسلحة والأدوات سالسا غسيل الدماغ وتغيير قناعة المعتقل وتشكيكه بعقيدته وفكره وقيادته فربما تصدر بعض الأمور المسمى المراجعات او غيرها وربما كذلك تكون بيعني بي بانكفاء 180 درجة والرجوع عن الحق بل والسير في جند الطاغوت وهو ما قد صار عليه وما رأيناه من اناس معروفين كانوا قد في الرعيل الاول من المجاهدين ومن المحرضين فدخلوا السجون وخرجوا من هذه السجون ثم تاهوا عن الطريق الحق وأنكفهوا على وجوههم نسأل الله عليه العظيم أن يثبتنا على دينه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولذلك أحد العلماء المعروفين والمشهورين قال لإخوانه الموحدين لا تدعوا لي بالخروج ولكن أدعوا لي بالثبات اسأل الله أن يثبتني نسأل الله عليه العظيم أن يثبتنا أينما كنا وأينما حللنا ونسأله جل في علاه أن أن يربط على قلوب إخواننا المأسورين وأن يفك أسرهم وأن يخفف عنهم برحمه وفضله برحمته وفضله ومنته سابعا إثار الخوف عند المعتقل حتى لا ينتمي لأطراف معادية يعني قد يكون هذا الإنسان ليس له علاقة بكل شيء ولكنهم يسجنونه يمارسون عليه الظلم والقهر والتعسف فيخاف حتى يكون انسان سلبي لا, لا يشارك في هذا المجتمع لا ينتمي الى فئة او لا اطراف يسمونها المعالية هذا كان الاعتقال الابتسازي لن نطيل عليكم ان شاء الله فقط طيقات سنقولها ثم نسجدعكم والله ثانيا الاعتقال العشوائي هذا الاعتقال يكون بشن حملات حملات اعتقال جماعية او فردية وتكون غالبا عندما تكون هناك مظاهرات او اضراب او ربما اجتماع في مدرسة او هكذا أو مثلا اجتماع حتى الى خطبة حتى ان هؤلاء الكفار قاتلهم الله وصلت بهم الجرأة ان يهاجموا بيوت الله ويعتقلوا الامامة وبعض المصلين من داخل المسجد لا لشيء الا لانهم يصدعون بكلمة الحق الا لانهم يصدعون بالتوحيد ويكون الاعتقال العشوائي بثلاثة أسباب اولا حصر الشبهة ثانيا إرهاب الشعب وإخافته وإشعاره بالخطر الكامن في الانتماء للجهاد أو للمقاومة ثالثا ضرب المجاهدين وضرب المقاومة وكما قلنا كيف أنهم يعتقلون يعني الكوادر في هذه التنظيمات حتى يتم التأثير على تنظيماتهم طيب غدا إن شاء الله نكمل معكم بإذن الله الحلقة الثالثة ونتكلم عن طرق الاعتقال وأسلوب الاعتقال المتبع والأمور المؤثرة على الاعتقال وسنتكلم عن التحقيق وبعض النقاط التي يتبعها المحققون ويتبعها جند الطاغيت في آخر لقائنا هذا الثاني نسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا وإياكم فيعلى علينا على سرر المتقابلين بفضله ومنته وكرمه نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا وإياكم من شرور الكائدين ونسأل الله العلي العظيم أن يرد كيد الطواغيت إلى نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفينا شرهم بما شئت كيف ما شئت ونسأله جلة علاه أن يفرج كرب أسر إخواننا أن يفرج كرب الأسر وأن يفرج أسرهم ويا اخوة يا احبة كما اشرنا في الحلقة الاولى ان هناك في الاسر اخوة لنا هم اسود يرفعون رأسهم ولا يعطون الذنية في دينهم يوحدون الله صابرين واحتسبين لا تنسونهم من دعائكم واعلموا ان هؤلاء الناس كان جهادهم حق وان فكاكهم واجب علينا بل فرض ان لم تقم به جماعة فهذا الفرض واقع على كل أبناء هذه الأمة نسأل الله العلي العظيم بفضله ومنته وكرمه أن يفك أسرهم وأن يخلفهم في أهل خير ونسأل الله العلي العظيم أن ينصر المجاهدين أينما كانوا وأينما حلوا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إن كان من إصابة فمن الله وحده وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان ولكم اللقاء